قلب يلي تلت التل الدلي تلهوه تل دلو وردوها والخلال برشاها وردوها واجذبوها الذهبين بقوة ليت راعد دلو ردد دلو ما دلاها كيف ما فيكم يا هل النهود مروه كل صبح يمكم رجلي تعد خطاها صاحبي طرح الشبك توه صغير تور غصر راكن في ثرى خبرا محين ماها في ذرى حزما عن السافي تطارد جوه ما يجيها لطيور وجازين يرعاها ما تريد ابن يبو عين وسك كل بادي ليل يرميني بعين جروة رمي تلي والرمال الصيدة مخطاها.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 سود العيون استنكرا مني، وإيش لونا برجع ورجع وقتي الماضي؟ أשאל عن حاله ما سايلن عني؟ الله يغرب الحياة جوها فاضي. يعيد عيد سود اللي يا يا العيون استنكرا مني، وإيش لونا برجع ورجع وقت وقتي الماضي؟ أسال عن حال ما سايل عني الله يغرب الحياة جوها فاضي يا عيد إني صاحب بالحب فاتني والحال مني قضى بعد وأنا قاضي يا عيد أنا مولع بصغير السني لو مبسم السم قبلته وأنا راضي